وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام اذْهَبُوا حَيِّ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ اذْهَبُوا حَيِّ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَمْ مَعَكُمْ فَتَثْبِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلكم بانهم ذلك بأنهم شاققوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 الرسول إذا دعكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون والتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصصه واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَقُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقانا ويُكفر عنكم سيئاتكم ويُغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرو بك الذين كفروا ليثبتوا كأو يقتلوك أو يخرجوك ويَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَات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 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون واعدونهم ما استطعتم من قوه ومرباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم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 As-sabirin.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 والله عليم ذاحكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أَوْوَنَصَرُوا أُولَئِكَ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ